إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزينناها وما لها من فروع والأرض مدناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج بصره وبكر كل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به فأأنبتنا بِهِ جنات وحب الحصيد والنخل باثقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفذعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد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 يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأذرفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير